ما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون أم أرسلنا رسلنا مَا أَرْسَلْنَا رُسُلًا مَّنْ تَطَّرَا فَلَمَّا جَاءَ أُمَّتُرْسُلُهَا كَذَّبُوا فَاتَّبَعْنَا بَعْضَهُمْ بَوَّغْنَا عَدْنَا هُمْ أَعَادِ بَوَّغَ لِقَوْمِ உம்மா அர்ஸனா சி அமரீ பச்சபூக்க கா <laughs>